وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الثَّيْرِ طائر فصره اليك ثم جعل على كل جبل منه جزء ثم ادعه ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم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 والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عندهم عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَوْمُلٌ مَعْرُوفٌ مغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق